وبعده درس الوقف وهما آخر درسين في هذا الكتاب الذي نعلم أننا قد تأخرنا فيه كثيرا لكن الأسباب في ذلك معلومة ومن هذه الأسباب أننا أدرجنا معه درسا في النحو فكان الوقت يستغرق في النحو ويبقى الصرف قليل الوقت طيب نبدأ ان شاء الله قال المؤلف عفى الله عنه فأخذنا في الدرس الماضي العمالة وعرفنا شيئا من أحكامها وقلنا إنها تحتاج أيضا إلى مراجعة وهذا درس التقاء الساكنين قال مما يعرض حال الكلام التقاء حرفين ساكنين فلغه العربي لا يلتقي فيها الساكنان إلا فيما, ينبه فيما إلا فيما ينبه عليه بعد بخلاف لغات عجمية أخرى لا تتحاشى من التقائهما فإذا التقى ساكنان في العربية حدث تغيير درسه الصرفيون في هذا الباب فما وجدته من كلام بعض العرب ونحن منهم حين نتكلم ونجمع بين الساكنين إنما هذا من دخيل الاختلاط بالعجم لغتهم مما دخل من ذلك والا في العربي الفصيح لا يجتمع في كلامه ساكنان إلا في مواضع معينة. وأما الكلمات عمل اللغات الأخرى غير العربية، فيمكن أن يجتمع فيها الساكنان في الكلمة، وذلك كثير في اللغة الإنجليزية وغيرها. يلتقي ساكنان من دون أي إشكال عندهم. وفي الحقيقه كما حرره بعض النحاه انه لا يلتقي الساكنان فلا, فلا بد من نوع من نوع حركه لكنها ليست ظاهره وهذا الذي نوه اليه الرضي في شرحه للشافية في الصرف للشافية بن الحاجب وهو من أحسن شروح الشافية وهو من أحسن شروح الشافية قال مثلا حتى إن قولهم خبز حين يلتقي الساكنان خبز وعلم وسهل التقى الساكلان في الوقف ما هم الساكلان في خبز الباء والزاي وفي علم اللام والميم وفي سهل الهاء واللام يقول هناك حركة خفية لا ينتبه لها نعم في مثلا حين تقول خبز حركت الباء في لا لم تكتمل لم تكتمل فلهذا ظنت ساكنه وعلم وسهل نعم حتى ان بعضهم حين يظهر هذه الحركه ويخرج من التقاء الساكنين يقول علم علم فلان ما عنده علم وكذلك يقولون الامر يقولون الامر سهل وهذا سهل سهل فيقع التحريك الظاهر الواضح على كل هذا مبحث صوتي وناقشه الرضي في الشافية وغيره نمشي الآن على الظاهر الظاهر أنه وقع سكون هل يلتقي ساكنان في رغة العرب لا يلتقي ساكنان إلا فيما نبه عليه قال فإذا التقيا وجب التخلص من التقائهما إما بتحريك أحدهما وهو الأصل أو حذفه ونحن نرتب هذا الباب على ما يناسب هذا المختصر في الفقرات التالية التالية يعني يتخلص من التقاء الساكنين هذه القاعدة لكن كيف يكون هذا التخلص إما بتحريك أحدهما قد يكون المحرك هو الأول وهذا الأكثر فقد يكون الثاني أو بحذفه حذف أحدهما وذلك في حروف العلة وفي مواطن نادره في غير حروف العلة قال ونحن نرتب هذا الباب على ما يناسب هذا المختصر في الفقرات التالية قال إذا كان أحد الساكنين حرف مد ولا يكون المد إلا الأول لماذا لا يكون المد إلا الأول نعم لأنه لو, لو كان حرف المد الثاني سيكون قبله متحركا حرف المد لا يكون إلا الساكن الأول لأن ما قبله متحرك إذا الساكن الثاني أين سيكون هو ما بعد حرف المد؟ قال إذا كان أحد الساكنين حرف مد ولا يكون المد ولا يكون المد إلا الأول لا يكون المد أي لا يكون حرف المد قال فإن كان الساكنان في كلمة والثاني مضمن في مثله فيغتفروا التقاؤهما وسياتي الكلام عليه لاحقا يعني كمثل ولا الضالين ألف ألف هذا حرف بعده ماذا؟ لام ساكنة لأن اللام المشدده بماذا؟ بلا مين الأولى منهما ساكنة قال وإن كان في كلمة ليس الثاني مضغما في مثله حذف المد لفظا وخطا كما مر في نحو قل وبع إذا أصرهما قول وبيع نعم إذن إذا كان الثاني مضغما في مثله اغتفر التقاء الساكنين وإن كان في كلمة ليس الثاني مضغما في مثله حذف المد لفظا وخطا هذا إذا كان في كلمة كما مر في نحو قل وبع ما اصرهما أصرهما قل وبيع حذف الواو في قل والياء في بيع وقول الناس قول لزيد يفعل كذا أو بيع هذا بكذا هذا من يبقى على ماذا على الأصل بدون حذف وهذا لا يأتي في لغة العرب على هذا الذي يقوله الناس في لغتهم الدارجة قول لزيد يقول يفعل كذا وبيع هذا بكذا هذا إنما هو من قول العامة أما في العربية فيلا يلتقي الساكنان والأول مدة إلا ان يحذف المدة إلا إذا كان الساكن الثاني مضغوا في مثله قال وإن كان في كلمتين وأولهما حرف علة ومد حذف المد لفظا لا خطا التقى ساكنان في كلمتين أحدهما حرف مد أين سيكون أي أي الاثنين حرف المد الأول ام الثاني الأول إذن حرف المد في آخر اللفظة الأولى والساكن الثاني في أول اللفظة الثانية مثاله قال ما هو الحكم قال حذف المد لفظا لا خطا أي من حيث الخط يبقى ومن حيث اللفظ يحذف قال نحو قوله تعالى وقيل دخول النار وقيل دخول النار مع الداخلين الشاهد أدخل ألف والنار اللام الشمسية وضغمت في النون فصارت نونا مشددة والمشدد أوله ساكن وهمزه الوصل تسقط في درج الكلام إذا التقى ساكنا الألف في أدخل والنون الأولى ساكنه في النار أما همزة الوصل فتسقط في درج الكلام فعند النطق لا يقال وقيل ادخلا وقيل ادخلا النار وانما وقيل دخلا النار وقيل ادخلا النار وقوله تعالى وقالوا الحمد لله وقالوا لل بعد اللام حذفت الواو وانتقل الى اللام في الحمد من اللام في قالوا إلى اللام في الحمد أي نواو الجماعة حذفت وهذه الآلف التي بعد نواو الجماعة هي الآلف الفارقة تكتب ولا تنطق والهمزة التي قبل اللام في الحمد همزة وصل تسقط في درج الكلام إذن وقالوا حذفنا الواو وقالوا الحمد لله قال وقوله تعالى افل الله افل افل في يا ساكنه هذه في اخر الحرف في تحذف لالتقاء الساكنين افل الله افل الله شك اذا ان كان الساكنان في كلمتين واولهما حرف عله ومد حذف المد لفظا لا خطا طيب ولماذا لم يحذف خطا الجواب لان الساكنين في كلمتين والاصرف في الكتابه العربيه ان اللفظه تكتب على ما تنطق منفصله ويوقف عليها منفصله ولو نطقت قالوا منفصلة ثبتت الواو أدخلاء ثبتت الألف أفي ثبتت الياء فمن حيث الرسم ترسم على ما يوقف عليها منفردة قالوا أفي ادخل حيث الرسم لأنهما كلمتان أما التي في كلمة واحدة فإنها ترسم على ما يلفظ بها لفظة واحدة ولفظ قل بع ليس فيها واو في قل ولا يا في بع فترسم بحذف الوا واليا فإذا اثباتها في الخط هذا الشيء يرجع إلى الإملاء لأن اللفظه في الإملاء ترسم على على ما يوقف عليها منفردة لا على ما تنطق متصلة بغيرها ثم أيضا ما يكون من الوقف الاختياري أو الاضطراري أو الاختباري فيوقف على وقالوا ثم ترجع تقول وقالوا الحمد لله لو كانت الواو ما هي موجودة حذفتها في الخط سيأتي من يقرأ وقال وقال الحمد لله فينقلب المعنى أو لا يكون المعنى على الوجه المراد كذلك أدخل النار لو حذفت الألف ما بقيت الدلالة على ألف التثنية سيكون على المفرد أدخل النار فلذلك بقيت الألف والواو وليا لأنهما مفصلات لأنها مفصلات عما بعدها قال فإن لم يكن الأول حرف علة فيترخص من التقاء فيتخلص من التقائهما بتحريك أحدهما هو الأول غالبا وتحريكه إما بالكسر وهو الأصل الأصل في تقاء الساكنين الكسر نحو قوم ال قوم, قوم الليل قم الميم ساكنة التقت مع اللامة الاولى في الليل ساكنة حركت الميم بماذا؟ بالكسر قوم الليله وقل الحق قال وإما بغير الكسر لنكته يعني قد يتخلص من التقاء الساكنين بشيء غير الكسرة لكن لنكته وفائده نقتصر من تلك النكات أو النكات على ما يلي أولا التخفيف نحو أين وكيف قال الصرفيون هذه المبنيات أصرها البناء على سكون الآخر أصرها أين كيف قالوا وقبلها ياء ساكنه فلو كسر الآخر ثقلت اللفظة أين كيف ففزع إلى الفتحة لكونها خف الحركات أين كيف ومن ذلك قوله تعالى ألف لام ميم الله ميم الميم عندك عند نطقها آخرها ميم ساكنة عند الوصف ميم الله تفتح الميم قال ألف لام ميم الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرأ القراء جميعا بفتح الميم وصلا للتخفيف إذا وصلت أول سورة عمران ولك في مد ميم وجهان أن تمده مدا طبيعيا لزوال سبب المد الطويل لانه لماذا مدة ست حركات في ميم؟ لأنه مد ماذا؟ من أي انواع المد هذا؟ مد لازم طيب هذه الان في لام وميم وهكذا أيضا سين وهذه المد فيها لازم إلى ست حركات طيب هذه الأحرف التي مد إلى ستة حركات بسبب ماذا التقاء الساكنين الياء ساكنة والميم ساكنة فيفر من التقاء الساكنين بمد الياء ميم طيب لما تحرك إذا حركت الميم حركت الميم زال سبب المد فمن قرأ لام ميم الله ميم الله جعلها مد طبيعيا حركتان على حركتين ومضى لزوال سبب المد الزائد على الطبيعي ومن مدها مدا فوق الطبيعي ألف لام ميم الله لم يعتدد بالعارض ما هو العارض التقاء الساكنين لم يعتد به فمن جعله طبيعيا يعتد بالعارض فصار المد طبيعيا لأنه ليس هناك سبب موجب للمد الزائد على الطبيعي ومن بقي على مده مدا فوق الطبيعي لم يعتد بهذا العارض لأنه يعرض ويزول قال إذن المقصد من ذلك التخفيف لماذا فتحت للتخفيف الثاني من مقاصد الخروج عن الكسر في التقاء الساكنين ومن النكات الرد إلى الأصل وذلك في لهم البشرى لهم ومذ اليوم مذ أصل لهم البشرى لهم الميم ساكنة واللام في البشراء ساكنة فعند التقاء الساكنين لو قلت لهومي لهومي البشراء كان ماذا ثقل ولو فتحت لهومي البشراء التبس بماذا بالمثنى لهومي البشراء فقيل لهومي البشراء لأمرين لئلا يلتبس بالثنى ولئلا لا يدخل في الكسر والفتح والأمر الثاني الرد إلى الأصل قال لأن أصل ميم الجمع وذال مذ الضم أصل ميم الجمع الضم ولهذا هناك من يقرأ بضم ميم الجمع مطلقا مطلقا جاء بعدها همز أو لم يأتي بعدها همز يضم ميم الجمع. طيب. فلأن الأصل في ميم الجمع الضم، فعند التقاء الساكنين عاد الضم عودا إلى الأصل، ردا إلى الأصل. مذ مذ الذال ساكنة. قالوا أصلها منذ. أصلها بالضم مثل منذ. فالذال الساكنة حين تجد ساكنا آخر آخر تلتقي معه ويلزم تحريكها نضمها فنقول مذو, مذو اليوم قال الثالث أو الثالثة من النكات الإتباع نحو قلود دعو قول لو كسر قولي دعو كما هي قراءتنا قولي الكسر على ماذا على الأصل في التقاء الساكنين والضم قولوا قولوا ادعوا قولوا ادعوا ضمة اللام عند أكثر القراء لمناسبة ضمة العين بعد الساكن الثاني الدال ساكنة واللام في قل ساكنة عند أن التقى الساكنان لنا وجه بكسر اللام قولي على الأصل في التقاء الساكنين قولي دعوا وهي قراءتنا وأكثر القراء يضمون يقولون قولوا قولوا دعوا لماذا يضمون لأن بعد الدال الساكنة ضمه فيتبعون ما قبل الساكن يتبعونه ما بعده من الضم فيقول نقول وهذا كثير في القران منه قوله تعالى ولو ان كتبنا عليهم ان ان هذه قراءتنا انكسر في التقاء الساكنين قراءه القراءه القراءه الاكثر انق انو انقتلوا أنو, انو بضم النون لماذا اتبعا لضمه التاء في اقتل بعد القاف الساكنه تاء مضمومه أو يخرج قراءة الأكثر أو أو خروج إتباعا لضمة الراء بعد الخاء الساكنة و قوله نصفه أو انقص أو انقص الآيات الآيات كتبت على رسم حفص لكن النطق الشاهد منه النطق بالضم أو خرج أو انقص نصفه أو أو انقص بضم الواو اتباعا لماذا اتباعا لماذا لضمة القاف في انقص في انقص قال قرأ أكثر قراءة بضم النون من أن في الآية الأولى والواو من أو في الآيتين أو خرج أو انقص لأجل الاتباع أين أين ها يصلح الاتباع من أتباع ويصلح الاتباع من التباع وجهان فإذا كانت الهمزة وصلا فهي من الاتباع فيقال الاتباع من الخماس اتبع واذا قيل الاتباع فهي من الربع اتبع هذا مثل ماذا من يذكر لفظة تشبهها لا ما هو لفظة تشبهها في الوجهين عند النحاه يجوز هذا ويجوز هذا عند النحا انفسه باب الاضغام إذا كانت من أضغمة الربعي فالهمزة ماذا قطع وإن كانت من الدغمة الخماسي فالهمزة وصل فبعضهم يسميه باب الاضغام وهذا كثير يعني من النحاة يسمونه باب الاضغام باب الاضغام وبعضهم يقول باب الاضغام فمن قال الاضغام جعلها من الرباعي ومن قال الاتباع جعلها من الرباعي ومن قال الادغام الاتباع جعلها من الخماسي فتكون الهمزة في الخماسي وصلا وفي الرباعي قطعا الرابع من النكات خوف اللبس وذلك في نحو قولك اضربنا اضربنا ما هو الشاهد اضرب اضرب الباء ما لها ساكنه اضرب فعل امر مبني على ماذا لما تقول اضرب فعل امر مبني على السكون اذا اتصلت به نون التوكيد الثقيله نون التوكيد الثقيله بنونين الاولى ساكنه فاذا اتصلت بالفعل اضرب يلتقى ساكنا الباء الساكنة نعم والنون الأولى من النون المشددة يضرب ن تقي ساكنا فنحرك الأول بماذا نحركه بالفتح اضربن زيدا يضربن زيدا يبنى الفعل على الفتح مع نون التوكيد لماذا لا يبنى على الكسر؟ قال لأنه لو قيل اضربن بكسر الباء بس خطاب المذكر بخطاب المؤنث إذن قد يعدل عن الكسر الذي هو الأصل إلى غيره لعدة أسباب إما للتخفيف أين وكيف ألف لام ميم الله واما للرد الى الاصل لهم هم البشرى مذ اليوم واما للاتباع قولوا ادعو ان, أن اقتل او اخرج او انقص او لخوف اللبس اضربن لئلا يلتبس حين الكسر بخطاب المؤنث النقطه الرابعه قال ان كان الالف تنوينا فالاصل في التخلص من التقائهما الكسر الأول إن كان الأول تنوينا فالأصل في, التقائي الساك... في التخلص من التقائهما الكسر نحن مررت بزيدن الظريف مررت بزيدن الظريف زيدن التنوين ما هو نون ماذا ساكنة الظريف اللام الشمسية الأولى ساكنة الض وهمزة الوصل تسقط في الدرج فتقول مررت بزيد هذه الان نون ساكنة الظريف الضاء ساكنة فتكسر التنوين فتقول مررت بزيد بزيد الظريف قال الله تعالى واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله كثير من المبتدئين الذين لا يحسنون قراءه القران ياتي يقرا لما تعظون قوما الله مهلكهم تسمعون قوما الله مهلكهم واذا قلت له قوما الله بعضهم ياتي ويقول لك لماذا نكسر وقبل لفظه الجلاله فتح قوما يقول إذا كان قبل لفظ الجلاله فتح نغلظ اللام من, من الله او ضم قالوا الله نغلظ اللام وانت ترققها فتقول انت لا تغلظها فتقول قوما الله قوما الله كما تقول بسم الله لماذا يقال لأن التنوين هذا حرف ساكن التقى مع لام الجلاله ولام الجلاله الاولى ساكنه فحرك التنوين بماذا بالكسر قومني قومني الله واذ قالت وعمدا اتيت بهذه الايه حتى تزول اشكالات عن بعض واذ قالت امت منهم لم تعظون قومني الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قال ولهذا رقيقة الله من لفظ جلالة نعم مثلها قل هو الله أحد إذا وصلت قل هو الله أحدني الله الصمد أحدني أحدني الله الصمد بعضه إذا سمعك تقرأ بوصل قل هو الله أحد بالآية التي بعدها يظنك أخطأت أو أتيت بشيء غريب عليه وهذا هو السبب تنوين يكسر انتقاء الساكنين فترقق الله قال فإن كان بعد الساكن الثاني حرف مضموم ضما لازما فمن العربي من يضم التنوين اتباعا نحو هذا زيد نخرج هذا زيد نخرج إليه زيد نو زيد نو نو ضم ضممته ماذا؟ إتباعاً لضمة إتباعاً لضمة الحرف الذي بعد الساكن أين الساكن الثاني الخاء والحرف الذي بعد الساكن الثاني الراء هذا زيد نخرج إليه وفيهم من يكسر هذا زيدني قال فإن كانت الضمه عارضة فليس إلا الكسر نحو زيدني بنوكا زيدني بنوكا الضم عارضة لماذا ضمة النون عارضة لماذا لأنه مرفوع لو تغير إلى عامل نصب تزول الضمة اذا الضمة عارضة ليست متاصله زيد دون زي دونيس مكا زي دونيس مكا أ تكسر النون أ لماذا كسرتها وجها واحدا في زيدوني ابنك زيدوني اسمك وجاء وجهان في قولك في قولك هذا زيد نخرج هذا زيد نخرج وجهان زيد نخرج بالاتباع زيدوني خرج بالكسر وجهان لان ضمت اصليه في اخرج الراء دائما مضمومة حيثما صرفتها من فعل الأمر بخلاف ابنك تقول زيد أزيدني, ابن أزيدني ابنك أزيدني ابنك بالكسر لأن ضمت النون في ابنك عارضة لو أتيت قبل زيد بكانا ماذا ستقول قبل زيد بكانا ماذا ستقول كان زيد كان زيد ابنك بالفتح طيب فالضمه عارضه ازيد اسمك كان زيد نسمك الضمة عارضه فاذا اذا كانت الضمه عارضه بقي على بقينا على الاصل واذا كانت الضمه اصليه فوجهان قال السابع إن كان الساكن الأول نون من بكسر الميم فالغالب أن النون تفتح مع ال وتكسر مع غيرها نحو من المسجد ما الذي فعلته في نون من من نونها ساكنة ماذا تفعل فيها تفتحها مع ما كان فيها الميناء من, من المسجد وإذا كان الساكن الذي بعد من ليست الالف واللام تكسر، فتقول من ابنك هذه رسالة من ابنك، ولا تقول من ابنك من ابنك، إنما تقول من إذا كان بعدها ال من المسجد من البيت من الله قال، وإن كان الساكن الأول نون عن، فالغالب كسرها مطلقا مع ال وغيرها. قال الله تعالى لقد رضي الله عن الكسر عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وتقول عن ابنك إذن من من هي التي تفتح معا وأما غير من لا تفتح قال توقع الكسر قال وان كان الساكن الاول واوا مفتوحا ما قبلها فان كانت الواو للجمع فالغالب ضمها نحو فلا تخشوا الله فلا تخشوا الناس واخشوا فلا تخشوا الناس تخشوا الواو ساكنه الناس النون الاولى ساكنه التقى ساكنان نحرك واو الجمع بماذا نحركها بالضم وان كان الساكن الاول واوا مفتوحا ما قبلها تخشوا فإن كانت الواو للجمع فالغالب ضمها نحو فلا تخشون ناسا واخشون وإن لم تكن للجمع فالغالب كسرها واو ساكنة قبلها فتحة لكن الواو ليست للجمع فالغالب كسرها نحو قوله تعالى لو استطعنا وأن لو استقاموا ها لو استطعنا أبواه الجماعة ضم فلا تخشو الناس ولا يعني يقال فلا تخشو الناس تخشو الناس بل الغالب ماذا الضم لو استطعنا بالكسر على الأصل في التقاء الساكنين ولا يقال لو استطعنا وأن لو استقاموا هذه حكام أغلبية لماذا واو الجماعه يناسبها الضم اما واو غير الجماعه فهي حرف من سائر الحروف وقد يكون التخلص بتحريك الثاني هذه فائده ان التخلص في الاكثر ان يكون بتحريك الاول قد يكون بتحريك الثاني نحو لم يرد اصله قبل دخول الجازم وقبل الادغام يردود هكذا اصلهما يردد اجتمع مثلان على وزن يكتب فلاجتماع, فلاجتماع المثلين بشرطه اجتمع مثلان في كلمه بالشروط المذكوره في باب الادغام ادغم فسك فسكنت لذلك الدال الاولى ركز سكنت الدال الاولى في يردد بعد نقل حركتها إلى الراء يرو يرو الدال نقلت حركتها إلى الراء يرو ثم وضغمت الدال في الدال يرد قال بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة قبلها فقيل يرد يردد يرد, يرد, يرد فلما دخل الجازم حذف حركة الاعراب يردد أين ضمت الدال الأولى يردد انتقلت الى الراء ليجرى الادغام وان ضمت الدال الثانيه اذا دخلت لم إذا دخلت لم ستحذف لماذا للجازم قال فلما دخل الجازم حذف حركه الاعراب على الدال الثانيه وهنا التقى ساكنان يلتقى ساكنا يردد الدال الاولى ستسكنها للادغام وتنقل حركتها للراء الدال الثانيه لما يدخل عليها جازم ستسكن يرد لم يرد ستسكن الدال الثانيه فمن ابقى وهنا التقى ساكنا فمن ابقى ادغام المثلين من ابقى ادغام المثلين ابقى بقي الادغام عنده في هذا المثال واسباه حرك المثل الثاني الحرف الثاني حركه إما بالفتح تخفيفا لم يرد وإما بالضم اتباعا لم يرد وإما بالكسر على الأصل لم يرد ومحل الشاهد من هذا المثال هو أن التحريك طال الحرف الثاني أي وصل إلى الحرف الثاني بلغ الحرف الثاني الأصل في تخلص من التقاء الساكنين تحريك الأول قد يحرك الثاني مثل هذا لم يرد لم يرد لم يرد الساكن الأول ما زال ساكنا على هذه اللغة لغة من ابقى الادغام وتقدم هذا في باب الادغام قال فائدة من بدائع هذا الباب ورد عن العرب حذف نون من ان وليتها أل فيقولون في من الآن ملآن من وهل يقاس على ما ورد اختار ابو حيان القياس فيما كان الف قم... قمريه كما ورد عنهم يعني فيما كانت الف قمريه من الان يقول من الان من المسجد من المسجد من الكتاب من الكتاب والشمسيه من الدرس لا يقولون من الدرس من الدرس لأن اللام قد ذهبت شمسية ذهبت اختار أبو حيان القياس فيما كانت ال فيه قمرية قال كما ورد عنهم حذف نون بني بعد حذف يائها للساكنين فتحذف إذا تلتها ال القمرية فيقال في بني الحارث بل حارث وفي بني الهجيم بل هجيم تخفيف هذا كله إذا قالوا جاءنا رجل من بله هجيم أي من بني الهجيم من بل حارث أي من بني الحارث قال تنبيه يغتفر التقاء الساكنين في مواضع هي الوقف سواء كان الأول حرفا صحيحا أم علا نحو خبز أسأل البال لسأة صحيحة ساوط الواو حرف علا يعملون الواو حرف علا مد قال في بعض الأعداد او الحروف عند سردها عند السرد يغتفر التقاء الساكنين نحو قولك في سرد الأعداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إلى قولك عشرون إلى قولك ثلاثون إلى قولك أربعون عند سرد الأعداد يلتقي الساكنان. واحد اثنان اثنان ألف مع ماذا مع أنه عشرون عند السرد وهذا معروف عند النحاة أن هذه الأعداد تسرد فإذا جاء قلت لشخص عد الأعداد وقال لك واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هذا ليس سردا لأن التنوين هنا لاجل إدخالها في جمل وعد وعربة أما السرد ليس لقصد إدخالها في جملة فتبقى على الأصل في الوقف كانك تنطق كل لفظة وتقف عليها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة إلى آخر قال وقولك عندها سرد الحروف با تا فا جيم سرد الحروف تقول تقول ألف با تا ثا نعم ولا يعني يحتاج عند السرد أن يقال ألف با ون, تا ثا جيم حا ون. يعني هل يصح أن تقف بالسكون او ان تنطقها بالسكون وتواصل تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال فتجد انه التقى ساكنا باء على ألف والهمزة جيم الياء مع الميم دال الالف مع الـ مع, الـ مع, الـ مع مع اللام وهكذا قال فهذا مغتفر مغتفر معناه سمع عن العرب التقاء الساكنين في مثل هذا الحال. الموضوع الثالث إذا كان الساكنان في كلمة وكان أولهما حرفين وثانيهما مطغما في مثله نحو الضالين وخاصه وأتحجني هذه الأمثلة من القرآن من غير القرآن قال و خويصه ودويبة لو جاء شخص وقال لاخر مثلا أو رأى دابة تدب على الأرض فقال, هي فقال هذه دويبة دويبة هل هذا تصغير صحيح دويبة دابة الباء فيها ماذا مشدده الوان الباء فيها مشدده وما هو ما هي الاعمال في التصغير دابه ان تضم الاول دو والالف ستنقلب واو تحرك الثاني بالفتح والثاني هو الالف سينقلب واو لأجل ان يحرك دوي وتاتي بياء التصغير دوي ثم بعد ذلك البقية اللفظه المكبر على ما هي عليه، فتقول دويبه، دويبه، خويصة، الصاد المشددة تبقى، الباء المشددة تبقى، وأما ما اشتهر عندنا نقول دويبه، أقبل على خويصة نفسك، هذه دويبه صغيرة، هذا ليست صغيرا. دقيقا لأنه ترك فيه الانضغام قال تصغير خاصة وداب ويسمحين حينئذ التقاء الساكنين على حده ما معنى على حده قال أي بضابطه وشرطه المذكور ما ضابطه وما شرطه المذكور أن يكون الساكنان في كلمة كما مر قبل قليل أن يكون الساكنان في كلمة وكان أولهما حرفلين وثانيهما مضغما في مثله قال ولا يخفى عليك أن القارئ يمد صوته بحرف العلة حينئذ وهو ما يسمى في التجويد المد الكلمي المثقل لأن بعد الحرف بعد حرف المد ماذا حرف المضغوم في مثله قال وكذلك أيضا المد سيتلى قال الرابع عند التباس الخبر بالاستفهام نحو الحسن جاءك؟ الحسن جاءك؟ أصلها همزه الاستفهام ا لو كانت الالف ان هي موجوده ستقول احسن جاءك ام محمد اقبل زيد ذهب همزه استفهام وبعدها الاسم فاذا كان الاسم فيه ال مثل الحسن المنصور كذلك العباس فهمزة الاستفهام يأتي بعدها همزة وصل همزة الوصل ستقلب مدة لالتقاء الهمزتين فتقول آه فيلتقي ساكنا هذه المدة التي انقلبت من همزة الوصل وبعدها اللام قال نحو الحسن هذه مده الهمزه الاولى همزة ماذا الاستفهام والمده هل مده همزه الوصل ابدلت مده همزه الوصل ابدلت مده قال في نحو الحسن جاءك ومنه حديث البره البره تريدنا البره تريدنا حين نصب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خيمه له خباء له في المسجد ليعتكف فجاء ازواجه ونصبنا اخبيه بجواره فقال آل تردنا ومنه قوله تعالى آل وقد كنت وقد كنتم به تستعجلون وهو ما يسمى في التجويد المدة المده الكلميه المخفف لأن الثاني لماذا قيل له مخفف لأن الثاني غير مدغم في مثله وتقدم بعض ذلك في باب همزة الوصل أول الكتاب ولله الحمد نعم احسنت الآن انما هذا في الرسم يعني عندما ذا الرسم الاملاءي اما في رسم المصحف فالهمزه على السطر في رسم المصحف الهمزه على السطر وبعدها الف همزه وبعدها الف في القران تجد الهمزه على السطر وبعدها الف اما في الاملاء الف فوقها ماده في الاملاء ادم كيف تكتب ادم يا سامح الف وقا مده في القران همزه على السطر بعدها الف مد الف مد وكثير من منا ربما لا ينتبه لهذا لو سالت سائل هكذا سؤال مفاجئ قلت له كيف ترسم ادم في القران كيف ترسم ادم في القران يكون قد ختم القران ما ينتبه الى رسم ادم او كتابة آل آن أو كتابة مثلاً امنوا كل مدة في القرآن في الأول مدة في الأول فإنها ترسم همزة على السطر مفردة وبعدها ألف أما هذه علامة المدة هذه إنما هي في الكتابه الاملائيه وفي القرآن علامة المدة لي أجل ماذا؟ في القرآن علامة المدة هذه التي هي في خارج القرآن علامة المدة مثل آدم في خارج القرآن علامة المدة مثل آخر في خارج القرآن علامة المدة في القرآن آدم وآخر همزة على السطر بعدها ألف آخر همزة على السطر بعدها بعد في القرآن التي علامة المدة هذه علامة الهمزة هذه ما هي في القرآن دلالة للمد الذي هو فوق فوق الطبيعي فوق الحركتين في القرآن مثلا يا أيها تجد فوق ألف يا الالف الصغير علامة مده كذلك ايضا مثل الفقراء فوق ألف الفقراء علامة مده في القرآن تلك علامة للمد الزائد على الطبيعي في على ما سبب الهمزة. طيب أو في غيره مما هو معلوم. لكن في الرسم الإملائي تلك علامة المدة اختصار للهمزة بعدها ألف. طيب ماذا بقي معنا؟ الوقف كيف أنتم؟ كيف أنتم؟ طيب نقرأه بقي معنا عشر دقائق نقرأه ان شاء الله قال الوقف هو السكوت على آخر الكلمة اختيارا ونذكر لك من هذه الأحكام السكوت على آخر الكلمة اختيارا يسمى وقفا والمقصود به الوقف الذي هو وقف الاختيار هناك وقف الاختبار وقف الاضطرار لكن المراد هنا الوقف الذي أنت تقف فيه مختارا ذلك. ونذكر لك ووقف الاختبار ووقف الاضطرار أيضا يندرج تحت هذا لكن له أحكام أخرى قد تزيد على هذه قال ونذكر لك من هذه الأحكام ما يناسب المقام ملخصا في النقاط التالية انتبه ما كان من الألفاظ ساكنا وصلا يوقف عليه كذلك يعني كل لفظة من أصلها يقف عليها ساكنه ما فيه اشكال مثاله الوقف على اقترب الباء في اقترب ساكنه قف عليها ساكنه من قولك وسجدوا اقترب وعلى انذر من قولك من قوله عز وجل طيب مثاله الوقف على اقترب من قوله تعالى وسجدوا اقترب وعلى انذر من قوله عز وجل قم فانذر قف عليه بالسكون لانه ساكن اصلا الثاني ومكان متحرك غير منون يقف عليه بحث الحركة مثاله الوقف على نستعين غير منون متحرك غير منون نستعين من, قول من قوله تعالى وياك نستعين هذا محرك غير منون نقف عليه بماذا بالسكون والوقف على المستقيم من قوله تعالى اهدنا اه من المستقيمة من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تقف بالسكون المستقيم واياك نستعين والوقف على الدين من قوله تعالى مالك, يو مالك يوم الدين وعلى لك من قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نوع المؤلف الامثله مثال حركة الضم نستعينه مثال للفتح المستقيمة مثال للكسر الديني أي لا فرق بين الأنواع تغير الحركات ومثال للمعرب كما تقدم في الثلاث الآيات وللمبني في لك لك تقف عليها أيضا بالسكون لا فرق بين معرب ومبني قال وما كان منون بعد ضمة أو كسرة يحذف تنوينه تنوين يحذف بعد ضمة أو كسرة التنوين يحذف ويوقف عليه بالسكون مثالها الوقف على مذكر من قوله تعالى فذكر انما انت مذكر وقفت عليه بماذا بحذف التنوين وحذف الضمه والوقف على مسيطر من قوله لست عليهم بمسيطر كانت مثال الضمه في مذكر وللكسرة في بمسيطرين يقف عليه بحذف التنوين وحذف الحركة إن كان منونا بعد ضمة أو كسرة يحذف تنوينه ويقف عليه بالسكون قال وما كان منونا بعد فتحة يقف عليه بقلب تنوينه ألفا مثاله الوقف على توابا حرص المؤلف على أن يأتي بآيات سهلة يكثر دوران تكثر تلاوتها قال مثاله الوقف على توابا إن قوله تعالى إنه كان توابا إذا وصلت توابا لكن, لكن لما كان منونا بعد فتحه وقفت عليه بالآلف وقف على المنصوب منه بالآلف كمثل ما تكتبه لا يختلف قال وما كان منقوصا منونا كيف عند قوله ماذا ها ماء ها نعم سياتي هذا ما سيذكر هذا احسنت اما تلك مذكوره في ماذا في في الاملاء طيب نعم احسنت التنوين الذي هو بعد فتحه منون بعد فتحه ولو يعني وما كان منونا بعد فتحه انه كانت وابا ايضا يشكل على بعضهم الوقف على انزل من السماء ماء يقول ماء وهي تنوين بعدها فتحه لماذا لم ترسم الالف بعد الهمزه في ماء هذا في الاملاء اخذنا لتوالي ماذا على أمثال في الصوره ماء لو كتب الف سيكون ألف معالف توالى الأمثال في الكتابة في الصورة هذا في الدرس الاملاء مثله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يقف عليه بماذا بالالف ونساء بعضهم يقف على مثل هذه بالسكون بحذف الفتحة فيقول ونساء وهذا خطأ طيب قال وما كان منقوصا منولا فإن كان منصوبا وقف عليه بقلب تنوينه ألفا كالصحيح منقوص ما هو المنقوص اخره ياء ما قبلها منول منقوص منوّن فإن كان منصوبا وقف عليه بقلب ألفه ألف بقلب تنوينه ألفا كالصحيح مثاله الوقف على مناديا من قوله إننا سمعنا مناديا مناديا قف عليه بالالف مثله مثل الصحيح وان كان مرفوعا المنقوص مرفوعا او مجرورا وقف عليه بحذف التنوين وبحذف ياء المنقوص في الارجح مثاله الوقف على هاد من قوله ولكل قوم هاد منقوص مرفوع لانه مبتدا واخر وقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد منقوص مجرور لانه سبق بمن تنبيه هاد في الآية الأولى مرفوعة وفي الايه الآية الثانية مجرورة والحكم هنا واحد المنقوص المنون غير المنصوب حكمه واحد قال وما كان منقوصا غير منون وقوله وبحثياء المنقوص في الأرجح تقول ولكل قوم هاد وقرا ابن كثير ولكل قوم هادي باثبات الياء هادي وما لهم من دونه من والي وكذلك من واق قرأ من واقي قرأ باثبات الياء والجمهور على وال وق قال وما كان منقصا غير منون او ما اجري مجراه فان كان منصوبا وقف عليه بحث الحركة وإثبات الياء مثاله الوقف على التراقي من قوله تعالى كلا اذا بلغت التراقي التراقي منقوص اخره ياء قبلها كسرة ليس بمن أول لأنها فيها الالف واللام كيف تقف عليها وهي منصوبه قف عليها بالياء أثبت الياء كلا إذا بلغت التراقي أثبت الياء ولا يعتقل التراق قال وإن كان مرفوعا او مجرورا وقف عليه بحث الحركة وإثبات الياء في الأرجح إن كان مرفوعا أو مجرورا وقف عليه بحذف الحركة وإثبات اليا، فتقول الهادي الساعي القاضي مثاله الوقف على الشافي من قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفي وانت الشافي لانه ماذا لانه مرفوع غير منون متفقا عليه عن عائشه والوقف على الماشي والساعي من قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي بإثبات والماشي فيها خير من الساعي متفق عليه عن أبي هريرة قال وما كان مقصورا وقف عليه بالآلف على كل حال ومثل يعني قوله في الأرجح أخرج في غير الأرجح كقراءة الجمهور في قول الله سبحانه وهو وهو الكبير المتعال المتعال الجمهور قرأوا المتعال بدون ماذا بدون ياء وابن كثير وهنا قرأ على على الأكثر فقال قرأ وهو الكبير المتعالي قرأ بالياء وصلا وقفا يعني قال اخونا عبد الله هل نقول فعل ماضي أو فعل ماض نعم إذا وقفت يجوز ماذا الوجهان وما هو الافصح الحذف فعل ماض ويجوز ماضي قال وإن كان مقصورا وقف عليه بالآلف على كل حال مثاله الوقف على الهدى هذا الآن مقصور غير منون وسواء كان المقصور منونا أو غير منون قال على الهدى في قوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى المصنف نوعا من الامثله انتبه مثال المرفوع مثال المنصوب مثال المجرور وقوله تعالى إن علينا للهدى الهدى منصوب في الايه الثانيه ومرفوع في الأولى وقوله تعالى ارايت ان كان على الهدى مجرور وكذلك الوقف على هدى في قوله هذا هدى مرفوع يقف عليه بالآلف وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى منصوب ويقف عليه بالآلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه السلم عن نبي هريرة كل ذلك يقف عليه بالآلف المقصور يقف عليه بالآلف قال وما كان مختوما بضمير المفردة الغائبة يوقف عليه بثبات صلة الضمير التي هي الألف مثاله الوقف على زلزالها مختوم بضمير المفردة الغائبة ها قف عليه بماذا بالألف من قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وما كان مختوما بضمير المفرد الغائب يوقف عليه بسكون الها وتحذف صله الضمير التي هي الواو او الياء ان وجدت مثاله الوقف على امره وعلى طعامه امره طعامه يوقف عليه بماذا بالها وحذف الصله من قوله تعالى كلا لما يقضي ما امره تقف عليه بالها بحذف الحركه مسكين لها بحذف الحركه والصلة فلينظر الانسان الى طعامه قال وما كان مختوما بتاء تانث من الحروف تاء تانث من الحروف التي تكتب مبسوطه نحو ثمته وربته ثم حرف حرف عطف ثمته وربته رب حرف عطف حرف جر او الافعال نحو قامت وزلزلت وقف عليه بالتاء لأنها تكتب مبسوطة وما كان مختوما بتاء التانيث من الأسماء المفردة فإن كان قبل التاء ساكن صحيح نحو أخت وبنت قبلها ساكن صحيح الخافي أخت ساكنة والنون في بنت ساكنة وقف عليها عليه بالتاء وإن كان قبل التاء حرف متحرك أو ساكن معتل نحو شجرة قبل التاء وربوطة رأ متحركة ا ساكن معتل صلاه الف الساكن المعتل والالف قبل التاء المربوطه وقف عليه بالهاء في الأرجح تقول شجره صلاه ويجوز ان تقول شجرت وصلات بالتاء لكن الارجح الهاء وقف بها وما كان مختوما بالتاء من الأسماء المجموعه نحو مسلمات والسماوات وقف عليه بالتاء في الارجح كما سمعت ويجوز رفع منها تقول المسلمة السماوات لكنه قليل قال وما لاحقت لحق لاحقت التوكيد الخفيفة وما لاحقت حروف التوكيد الخفيفة خفيفة ليست الخفيفة خفيفة صفة للتوكيد لل للنون الخفيفة من الافعال اوقف عليه بالالف مثاله الوقف على لنسفع من قوله تعالى لا نسفع والوقف على لا يكون من قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين ألف التنوين ماذا ألف نون التوكيد الخفيفه يوقف عليها بالالف ومن ذلك قول الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا وقف عليه بماذا بالالف أسرع اصراف وهذا يكثر في الرجز قال ويغتفر في هذا الباب التقاء الساكنين نحو وآمنهم من خوف كما تقدم في الباب قبله قوله ويغتفر في هذا الباب يعني هذا من احكام باب الوقف من احكام باب الوقف انه يغتفر فيه ماذا التقاء الساكنين يعني هذا له فائده اخرى احكام باب الوقف انه يغتفر في باب الوقف التقاء الساكنين وآمنهم من خوف اغتفر التقاء الساكنين كما تقدم في الباب قبله فائدة أخرى أيضا ويوقف بها السكت في ثلاثة مواضع أحدها ما الاستفهامية المجرورة سواء كان جرها بماذا بحرف أم باسم قال نحن لمه حتامه هذا جرها بحرف حرف متصل مثاله لمه حرف منفصل حتامه بمقتضى مه جره بمق... بالاضافه مقتضى مضاف ومال استفامية مضاف إليه ففي الأحوال الثلاثة يوقف على مال استفامية بهاء السكت لمه حتى مه بمقتضى مه قال بحث أليفها وجوبا فرقا بينها وبين الخبرية في نحو سألت عما تسأل سألت عما تسأل أي عن الذي يفرق بين بين مال استفهامية فتحذف ألفها ويقف عليها بالسكت ثانيها المبني شو ارفع صوتك ايش آه نعم في القران عند وقف في القران عند الوقف الاضطراري يوقف عليه بماذا بارك الله فيك بغير السكت فالواجب الذي هو هنا الواجب حذف الألف هذا واجب إملائي حذف الألف في لمه والوقف عليها بحذف فيها وجوبا فما هو الوجوب حذف الألف أما هاء السكت الهاء ليس السكت يوقف بها السكت في مواضع هذا الآن وقف بها السكت لم يتطرق المؤلف إلى كونه واجباً أو غير واجب إنما الذي تطرق إلى وجوبه هو حذف الألف فرقاً بينها وبين الخبرية في نحو سألت عما تسأل أما إذا قال لك قائل لما جئت ثم قال لك قف على لما ها؟ فإذا وقفت وقفاً مثلاً طرارياً أو اختبارياً تقول لم ولك أن تقول لم لكن والقرآن سنة متابعة القراءة فيه ثانيها المبني بناء لازم نحو كيفة كيفة كيف كيف أصرى كيف وهاء السكت جاءت في المبني ونحو هيه وما ادراك ما هيه ونحو ثمه ثمه بهاء السكت نعم ثمه ألها قد تكون السكت إذا قصدتها وقد تكون التاء تانيث ثمه أمور يجب عليك أن تعرفها إذا كانت السكت تقول ثمة أمور وعند الوقف ثمة أما التاء المربوطة عند الوصل تقول ثمة وعند الوقف تقول ثمه فيشتركان في النطق عند الوقف ثمه ثمه هاو السكت وتاء التأنيث. ويختلفان في الوصل في الوصل هاء السكت تسقط فتقول ثم أمور وتأتنث تبقى تاء فتقول ثم تاء تنطق تاء ثالثها الفعل المعتل إذا حذف آخره فتدخل وجوبا الفعل المعتل إذا حذف آخره فتدخل وجوبا إن بقي على حرف نحو عه وعاء يعي الأمر منه ع عي. ها. كم أحرف عي حرف واحد هل يمكن أن العرب تبتدئ بماذا بمتحرك وتقف على ساكن فلا بد لها أن تكون في أقل الأحوال أن يكون معها ماذا حرفان حرف تبدأ به وحرف تقف عليه أما عي الكسرة هذه الحرف الذي فيه فعل الأمر الذي بقي على حرف واحد على حرف واحد لا بد أن يضاف له شيء يوقف عليه فأضافوا وجوبا ها السكت فقالوا عه نعم هذا قال وجوازا إن بقي على أكثر نحو لم يعه لأنه بقي على حرفين وهاء السكت الثالثة أما عه بقي على حرف واحد وهاء السكت ثانيه ولم يتسنه هذا من باب الجواز وممسألة الثانية القراءة ما قراءة هذا شيء يرجع إلى الاتباع آخر فائدة في هذا الكتاب قال ولا يوقف على متحرك في الظاهر إلا في الشعر لا يوقف على متحرك في الظاهر إلا في الشعر مع ملاحظة أن الحركة أشبعت فتولد منها حرف كقوله الحمد لله العلي الأجل لي لي وقف على ماذا متحرك في في يظهر، وهو أشبعة ال ال لام وبعدها يا عند الكتابة عند تقطيع هذا البيت تقطع اللام بحرف ماذا متحرك وتجعل بعده ماذا سكونا المعناه أنك أشبعت الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزيلي يعني تقف في الظاهر أنك وقفت على متحرك لكن في الحقيقة أشبعت المتحرك فتولد فتولدت مده ولهذا ترسم سكونا في العروض المده هذه ترسم سكونا في العروض وختم المؤلف بهذا البيت مع إمكانه ان كان ياتي بأي بيت آخر ليحسن الحمد في البدء والختام ليحسن الحمد في البدء والختام ابتدأ الكتاب بالحمد وختمه بالحمد على ما وهب الله عز وجل وأنعم فهو العلي والأجل سبحانه وتعالى نعم وزيداه هاء السكت. ها السكت قال ويقف بهاء السكت في ثلاثة مواضع ما والمبني بناء لازما يدخل فيها كيف هي زيداه يدخل في المبني لأن الألف الندبة هذا حرف مبني وقفت على بعده بماذا بالها وكذلك عند نعم أيا أبتاه أيا قلباه ورأساه نعم حسنت قال هذا آخر ما يسر الله لا يعني ما سنختمها بوارأساه نختمها ب يعني ماذا الحمد لله العلي الاجل لي الواسع الفضل الواهو المجزل قال هذا اخر ما يسر الله الكريم ما يسر الله الكريم يسرح الكريمة يصح الكريمة على ماذا القطع لانه لان المنعت علم بدون يعلم بدون النعت هذا اخر ما يسر الله الكريم جمعه وكان الفراغ من إعادة صياغته يوم الخميس السادسة عشر من شهر رجب العام سبعين وعشرين واربعمائة ألف من الهجرة على صاحبها الصلاة والسلام في دار الحديث بدماج حرسها الله والحمد لله اذا كم نحن بتاريخ نعم يا سامح القاعدة الرابعة اين أين؟ في الوقف مع الرقم 4 ومكان منوناً بعد فتحتين يوقف منوناً بعد فتحة يوقف عليه بقلب تنوينه ألفاً نعم مثال الوقف على تواب نعم اخرج مكان ماذا مكان ماذا مكان ماذا بتاء مربوطة يوقف عليها بالهاء ماذا قلنا مكان مختوم بتاء صح هل ذكرنا ما كان مختوما بتاء مربوطة يوقف عليه بالهاء؟ ها؟ ما ذكرنا؟ الوقف أين مذكور؟ الحادي عشر ما كان من بتاء التأنيث من الأسماء المفردة فإن كان قبل التاء ساكن صحيح نحو و بنت وقف عليه بالتاء وإن كان قبل التاء حرف متحرك أو ساكن مثل نحو شجر وصلاة وقف عليه بالهاء يعني كان ينبغي أن يقال مطلقا يعني وإن كان هذا, أيضاً هذا مقصود وهو أيضا الأصل أنه أطلق فيبقى على الإطلاق يعني سواء كانت التال المربوطة هذه مفتوحة منصوبة مثل تقول أقمت صلاة تقول أقمت صلاة أم كان مرفوعا أم كانت كانت مجرورة، نعم. فإذا ما كان منونا بعد فتحه المقصود به في غير ما كان آخره تاء مربوطة لأن ما كان آخره تاء مربوطة سياتي الكلام عليه رقم برقم 11 طيب. إذن هذا متى؟ كم تاريخ اليوم؟ اليوم الحادي والعشرون من شعبان عام 1443 ما سأقول متى بدأنا؟ أه؟ لأنه قد طال وحصلت تقطعات طويلة فيه ولو جمعت الدروس لجاءت في دروس مناسبة من حيث الأوقات يعني لكن كنا في بعض الدروس نفعلها خمس دقائق عشر دقائق وبعض الدروس أكثر الدروس كانت تستغرق مع القطر مع المتممة ويبقى الصرف هكذا في يعني معلقا في الاخير ان حصل وقتا دخل وان لم يحصل وقتا قد يمر بنا الاسبوع ولاكثر من دون ان ناخذ شيئا في هذا الكتاب وعلى كل الحمد لله على التمام ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بما سمعتم نعم قواريره ما هذا للمجاء هذا حيث التناسب الأصل فيها عدم ال الو... الأصل فيها الوقفة بسك... بالسكون بدون ألف قوارير هذه للتناسب أما قوارير الثانية ما ما فيها إذا وقفت على قوارير الثانية تقف عليها ب قولا واحدا أما قوارير الأولى فيوقف عليها بالالف للتناسب وهذا في باب في باب ماذا؟ في باب الممنوع من الصرف يدرس أيضا شيء آخر ونبه إلى أن الوقف أوسع من هذا الذي ذكرناه بكثير الوقف يعني هناك للعرب طرق طرق في الوقف ومنها لغات ومنها لهجات, لهجات لا تزال موجودة اليوم مثلا أنت إذا قلت في زيد هل ضربت زيدا فتقول لم أضربه ماذا تقول لم أضربه لم أضربه الباء ساكنة والهاء ماذا ساكنة واغتفر التقاء الساكنة في ماذا في الوقف لم أضربه طيب الناس ماذا يقولون لم أضربه هكذا لم أضربه هذه لغة لم أضربه لغة نقلت حركة الها لأن الها مضمومة أضربه لم أضربه نقلت حركة الها إلى الباء فالحركة التي على الباء في لم أضربه ها هذه هي حركة على الباء التي على الباء هي حركة الها نقلت لاجل الوقف لثقة الوقف عليه عند التقاء الساكنين وعلى هذا جاء قول زيادة الأعجم وهو من شواهد السيباوي عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم اضربه ها؟ ما هو الشاهد هذه احفظوها انتم يعني اصحاب هذه اللهجه عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم اضربه مشاهد لم أضربه أنه نقل حركة الهاء إلى الساكنه وهناك أيضا الوقف بالتضعيف يقول مثلا خالد خالد والوقف كذلك بالتشديد يعني بالشد والوقف بالروم والوشمام وأشياء واسعة تأتي في أبواب الوقف في كتب موسعة لكن هذا على ما يناسب الحال فنكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسنقف إن شاء الله إلى من بعد رمضان ربما ننظر في إما أن ندخل في لامية الأفعال وهذا الذي كان يرجحه وإما أن في صرف الألفية ترتيب صرف الألفية انظر ان شاء الله من وقتها سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله إليه تستطيع